يعظمون بعض الامور كان من كل الدار والسياسف وغيرها وبعض المسلمين يا دليل ربما يرون الرجل الزاهد بحبه يهمنا رجل واحد وقد يكون الزاهد مش ركس ويعظمون الزهد ويعظمون الفقر ويعظمون المذلة ويعظمون التواضع فهم يتعظميهم للتوحيد نعم ولكن اغلب كلامهم يدور على هذا على الزهد والتواضع والتوكل ومشاهدة ذلك على المعاهدة في هنده وبالباطل أما توحيد ال ما هو التوحيد عند ال عند الماتيزين ال القيمة توحيد القيمة أن هم يسمونه إسماء والصفات شركة لما يقولون أن الأسماء هي غير الذات فإذا تعبد الأسماء تعبد المفتوحات كما بينا سأل التوحيد عند الأشاعرة المتكلمين هو توحيد الذات والصفات نفسها وكل هذه ليس هو التوحيد الذي يسبيه لكي بينا يقول وأن قضهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم التقربة لله بذلك هو الذي أحمد دماؤهم وأموالهم عرفت حينئذ التوحيد الذي جاءت إليه الرسل وأبع عن الإقرار به المشركون وهذا التوحيد هو مانا قولك لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة إلا الله فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور أي للنبي ضمنه الطعب الطعب سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله إذن بالله السيئ ببعض ويجب أنه إسماء الله ماذا؟ فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى كلمة للتوحيد وهي لا اله الا الله والمراد من هذه الكلمة ماذا لا بطيها وقلنا مراد قد ينفق عن الرجل ولا يحكم عليه بالإخلام صحيح؟ كيف؟ إذا تبينوا منه انه لا يقصد انتثال عمر الله وعلى الله, الله مثل قول اليهود يا رسول الله يشهد انك لا رسول الله فلا يجسد يقررهم رسول الله عليه الصلاة على هذا برقات فما يمنعكما من اتباع إذا قرض ماذا؟ ماذا؟ الاتباع فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وهو لا إله إلا الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها قلنا أن الرجل إذا لم يكن هناك معارض رخبة له الإسلام بلا إله إلا الله لكن متى يدون له الإسلم؟ هل يدون له الإسلم فقط بقولها؟ لا لا لابد من القيام بحقها وترك ما يناقضها ابتداءا يثبت المسلم لكن حتى يدوم هذا لا بد من تلك المواقض وانتفال الحق والكفار الجو يعلمون ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو افراد الله بالتعلق ما التعلق الحب الخوف الرجاء وهو اساس العبادة لان رجل لا يعبد لا يعبد الشيء عن وهو يحبه وهو يخافه وهو يرجوه وهي قلنا ما هذه عند كلامنا عن الإرادة وهي وهي قوة الدافع قوة الدافع الإرادة بها مكونات ما هما الحلم بالمراد ثانيا قوة الدافع كيف تنشف قوة الدافع الحب الرجاء الخوف الرجاء ومن هنا عندما يكون هذا الصوف الهارك ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من النار قال هذا لماذا يعبدون؟ لأن قد أمره أن يخاف الله وأمره أن يحب الجنة ويسع إليها يعبدون الوغبات ورهبا ولماذا يساق الله أخبار الجنة وأخبار النار ما هذا هو من كده الحقيقة هم يعبدون المطلق ما هو المطلق؟ ألمع <تكتفق> الشيء لأنه لا يوجد مطلقات إلا في الأنهان كما في المثال فنهاية الأمر هي أن يحمده كل شيء وهو وحدة الوجود وذلك مطلقات مطلقات فقط في الظهر لكن عند نزول الظهر إلى الواقع يقع على كل شيء فنهاية المثل هو التعائبات كل شيء إذا كل شيء أنه الله فلن يقول ان وكل شيء في الكلام في نهاية قول وحنة الوجود وغيرها وقلنا ان هذا السلام هو الذي ادى باجتماع عقيدة المتكلمين القائدين بالنفي المطلق مع عقيدة المتصورة الاشراقيين القائدين قالوا الكفار الجهال يعلمون ان مراجى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو فضل الله تعالى بالتحلم والكفر بما يُعبد من دونه والبراءة منه فإنه لما قال لهم له قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآله إلها واحدة إن هذا لا شيء مجموعة كن أجعل الرب ربا واحدا ومن يثبته لا رب إلا لهم إما المرأة يمنع ورح له في النور ذلك إلا من بيت ربا يحلي فإذا عرقت أن جهار الكفار يعرفون ذلك هل فالعجب من يدعي إسلام وعلم هو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عريصه جهان الكفر ولماذا لماذا اعلموا عنها؟ لأنهم بنعناها لو كان الاسلام عندهم هو اسلام مسلمي هذا الزمان لا يسلموا لو كان الاسلام الذي يدعو اليه محمد صلى الله عليه وسلم كما وكما الناس الى الهدل الله لا يسلموا يسلموا ولا لا نصنيوا ولا نصنيوا ولا نصنيوا ونبقى على ولو يعرف الانجليزي الآن معنى الإسلام عند مسلمي هذا الزمن لا إسلام كيف المسلم يجيز الآن حتى يصبح مسلمين عند مشايخ هذا الزمان تقولها لا يقضر وقف يقضر وقف كل ما هو عليك وحتى الكلام الثاني يجيز شيء المحمر ده الوقت من الكنيسة ما يحصل الكنيسة والبرلمان هو البرلمان والنظام هو النظام والمتغيرات نوعا ما. ما الفرق بين الان إنجلترا والصينية ما الفرق؟ أنا أقول قاعد في المساجد وفي كذا نحن نتكلم عن الروابط المجتمع. لا نتكلم عن في المجتمع لان المجتمع لا يحكم على هذين ولكن يحكمه القناعيه بقيمه الحاكم. لذلك هذا الدار ما هو ما هو مناطق حكم على الدار؟ طبعا والسيادة نمي لهم ما ولحده أغيره فما بين الأعنق بإنجلترا ونصر لكن فرق هو ما فرق فكيف يقول هذا الله أكذاه أم النصر دار إسلام ولذلك يحب بها دار إسلام ومن هنا بدأ بعض المشايخ الأنقل إنه إنجلترا وميسا تالك وفر دار أمان ولو من أمان في الشريعة هي تار فليسلق قالوا لأدو الاسلام الله <تصفيق> هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا <تصفيق> <تصفيق> كمان فيعني هؤلاء الله ليخوان النفس بإعنفاء لا يعرفون الإسلام وكما قال الشيخ عبد الرحمن, ع... الشيخ عبد الرحمن آ... بن الشيخ عبد حسن محمد ورد قال من لا يخاف الشرك على نفسه فهو لا يعرف التوحيد الذي لا يخاف الشرك فهو كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون النفاق على أنفسه فإذا عرفت أن جهاز الكفار يعرفون ذلك فالحجم ممن يدعي الإسلام وهو لا أعرف من تكثير هذه الكثير معرفة جفان الكفار بل يظن ان ذلك هو الترفض بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المحاني والحاجق منهم يعني المتكلم الذكي الثاني بل يظن ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله ولا يدبر الامر الا الله فلا خير في رجل جفان الكفار اعلم منهم بمعنى لا اله الا الله طيب نحن تاخذ معنا كثيرا طبعا له معنى من السياق يعني ما من الحقائق حدا عنده سؤال اتفضل اتفضل فاي و فاضل طب فاي و فاضل لكن الكفر عند للسنة مراتب كما تعلم كما أن الإسلام وليه فعلا مراتب السؤال ما الفرق بين كفار اليوم وكفار قريش الكفر مراتب والردة أغلظه من الكفر الأصل هذا مقارن ومعروف لذا هي الكفار أكثر من معرفته المسلمين هذه الأيام أن الردة أشد من الكفر الأصل فمن انتصب الى الاسلام الان وهو مرتض ومن من جهة جونه مرتضا اغراض الشيء الاخر ان الكفار كثير منهم لن يكونوا يهتموا بمثل يعني كفرهم هو وكفر اعراض لن يهتموا بقوية الدين كما هو الكفار في بلاف الزمان هذا النصارى في الغرب قوية الدين ليست عندهم بمسألة امهم شعواتهم واهواؤهم واتخذوا شهواتهم وأهوائهم آلية ولي هم من تمرض المسلم وكافر لكن كفار بلادنا يحقدون علينا بسبب ديننا طابع ولذلك هؤلاء كثير منهم كفرهم كفر وإنال مع أن كفرهم كذلك هو كفر هو كفر وكفر مدة فهي أغلى هذا الشيء فهؤلاء الحقيقة لا يوجد في التاريخ الإنساني رجل استعدى الغريب على قوله سبحان الله المرتدين وهذا يبين لنا التوافق بين الحكم الشرعي والحكم القدري كما بيناك فإنه لماذا الرب سبحانه وتعالى عظم ذنب المرتد أكثر من تعظيمه ذنب الكافر الأصلي لماذا؟ لأنه في الحقيقة أعظم فإن المرتد حقده على الإسلام أشد من حقد الكافر بأن كثير من الكفار ما على أعدائه كثير من النطرة لا على المسلمين وليهتم رجل المسلم موحد موحد ما قبيلة لكن هل ترى مرتدا في بلادنا لا يحقد على الموحد لا يحقد على الموحد لم يرتد إلا وفي قلبي الحقد لذلك حكم المرتد أشده وأولد لأن من أشد انظر إلى الواقع من اشد في بلادنا اليهود الذين حكموا فلسطين ان حكام بلادنا المرتدين؟ فلسطين الانتفاضة التي يسموها انتفاضة وهي الانتفاضة لا شيء الخوض فيها لا طول لكن كم عدد القتلى من الفلسطينيين سواء موحدين أو الموحدين بسبب انتفاضة الفلسطينيين ضد اسرائيل كم عدد يصل بالالف كم سنة لها اكثر من سبس سنوات الاخرى وقد تزيد اكثر احنا عندنا بطلع مظاهرة عشرة بمدخمستاش حشرة دخلت خرجوا مظاهرة ضد هذا الكافر باوت وقاموا على مدخمستاش فالذلك الكفرهم وردتهم اغلب والمسألة تطول وهناك من الشرك ما هو اعظم كذلك فهؤلاء المرتدون في بلادنا اعظم شركا من الكفار. نعم نعم السؤال هل يجوز اطلاق لبا السيد على غير الله الجواب فيه تفسير حمد آل السيد بإطلاق فهي لا يستحقها إلا إلا الله لأنه هو هل في كل شيء وهو الذي لا يرد أمره ولا يرد خباره لكن هل يجوز أن يكون في ديننا مطاع غير الله عز وجل فيما أوجد الشارع طاعته فطاعت الإبن لأبيه فطاعة العبد لسيده فطاعة المأمور للأمير فطاعة الرعية للإمام وهكذا فحينئذ يجوز أن يطلق عليه سيد بهذا المعنى فإذا توهم في بلد من البلاد أو زمن من الأزمن أن لغض السيد يأتي إلى المعنى الأول فوجب النهي عنه كما وقع على رسول الله كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد يا بي ما معنى سيد هو خيرهم؟ أفضلهم و السيّد يأتيهم معنى الخير والأفضل ولكن هل هو سيد الكونين كما يقول الصوفية؟ لا! لا معنى الكونين هل النبي صلى الله وسلم يأمر الشمس أنتقل فتقل؟ هل النبي يأمر الرجل أن يموت فإنوت؟ يقول نحو كون فإن يكون, يكون. هو يقول محمد سيد الكونين كما سيد البشر ما معنى سيد البشر أيّ أفضلهم لكن لا نستطيع نقول أن, ان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق خلق الله لعدم وجود الجديد من قائل هذا؟ نعم هو اراد ان يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم عظيم لكن هل يستطيع احدا يأتي بدليل ان رسول الله هو خير خلق جميعا؟ لا يستطيع لا يوجد جميعا العرش والكرسي لا يستطيع والملائكة وهكذا فلا يستطيع أن يأتي على الصرايع أنه إذا توهم أن إطلاق السيد مع الإطلاق هو المطاف حين يندر منهما وهذا الموقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما توهم هذا الأمر أنه سيقع في طلوب السلام من المال فلعن مع أنه كل رسول من قبله ولا فخر عليه صلاة والسلام فهي إلى من تبعه لا تقول قيل فلان سيد فهذا بهذا المعنى او شان السليب بهذا المعنى والله المتاع بهذا الامر الذي يأمرهم او هو الخير قومه سيد قومه اما ان يطلق مع المفاق فهذا لا ينبعي وهذا يقع عند الصوفية عند الانهي وحنو نعم اتعادي سيدا لك يعني قتل اجل هل يوجد السؤال المرتهن حكمه القتل ما قدرنا عليه كل احكام الشريعة معلقة على القدر استطاع ذلك ان الله نفسه اوسع كان فالقدرة مناط التكليف في كل احكام الشريعه يعني الطريقه دي معناه ان من ضمن اللي عندك بقى كان السر كله هذا كذا تعاملهم معاملة الكافة البناء والشراء جاء يجب أن بما لا يخدر ردة أولاك وصفه يجب أن صهرون حكا لأما قذب المعاملة للتجارة وغيرها أما أنت